Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحيم rahim Maliki yomid din. Iya kan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الناس من يقول آمنا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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يشعرون. وإذا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما فَسَقَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 مثلهم كمثل الذي استوقدنا رم فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميون فهم لا يرجعون.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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أندادا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 اِن لَم تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من الأنهار كلما أرزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَنْ سَلَامَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا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 Ura, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi,